أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الَّذِي نَهُمْ فِي صلاتهم والذين هم للزكاة فاعلون والذينهم هم لفروجهم حافظون إِلَّا عَلَى أَزُوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ Eyy menhum fe innahum 재미len kīn <Sessizlik> 3 فخلقنا المضارعه يومه <تصفيق> فخلقنا كلنا خلقنا Fırtın fırladı, وَمَا أَنْشَأْنَا خَلْقُهُ أَخْرَ فَتَبَارَكَ ٱلَّذِى حَسَنَ خَلْقَهُ هُمَّ إِنَّكُمْ بَعْدَ ذَلِكَ لَمَيْتُ و شجرة تخرج من طور سينا. وَشَجَرَةٌ تَخْرُجُ مِنْ طُورِ سَيْنَاءَ تَنْبُتُ بِالْدُؤْنِ تَنْبُتُ بِالْدُؤْنِ دهني وصبغي للآكلين وإن لكم وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تحملون. وَلَقَدْ أرسلنا نُوحًا إلى قَوْمِهِ فَقَالَ Ya budullahama min فَقَالَنَ الْمَلَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِن قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ يُرِيدُ أَن يتفضل velâ ileküm velo şâallâhun وَإِلَّا رَجُلٌ بِهِ جِنَّةٌ فَتَرَبَّصُوا بِهِ حَتَّىٰ, فتربصوا به حتى حِينَ la rabb bin surni bi makal fa bi ayunina bi فَأَذْهَبُوا قِيعَ مِنْ ولا تخاطبني في فَإِذَا سْتَوَيْتَ تَمَامًا وَقُرْآنَ رَبِّكَ أَنزَلْنَا Allah he kum Allah فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ أَنِ فَلَا تَتَقُونَ وَقَالَ الَّمَنْ أُمِنَ قَوْمٌ الَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِلِقَاءٍ وكلبوا بلقاء الآخرة وأثرفناهم بلقاء الدنيا وأترثناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر مثلكم Ya kulu mma تشربون ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم حياتنا الدنيا نموت ونحيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين İn huwa illa Sana <gülüyor> Rabbin فاجعلناهم موثا فاخذته الصيحة بالحق فاجعلناهم غشا فابعدا للقول الظالمين ثم أنشأ من أمة أجلها وما يستخرون ثم أرسلنا رسلنا, رسلنا kanauvat bana خو <تصفيق> من لا يؤمنون، فبعادل قوم. I'm <laughs> Baru ve كبروا، فاستكبروا وكانوا قوما عديين، فقالوا أنؤمن لبشر. لنا وقومه ما لنا عبده فكلبوهما فكانوا من المهرلقين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن Vajagan binamarriyam قَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَا وَجَعَلْنَا بَيْنَ مَرْيَمَ wa wina بيعملوا سؤال لحا ان ما لديهم فرحون فذرعهم في غمرتهم حتى. يحسبون أن من مدهم بيمال وبن نسارع لهم في الخيرات. فلا يشعرون إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين Rabbihim la yuşrikun sadakan